تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا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 يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَغَانَ الزَّاعَةً لِلشَّ وَتَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلي إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ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 فَأَمَّنِ بِتَغَاوَرَا أَذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُحْطَعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ أَيَطْمَعُ مَعَ كُلِّ أُمِرٍّ مِنْهُمْ أَيُدْخَلُ جَنَّتَنَا عِزًّا لَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أقسم برب المشارق والمغارب إننا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم إننا لقادرون على أن لا خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوْفِضُونَ قاشعة أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ذلك الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَ